كما عرفتم ما كان له شواهد يرتقي فقد جاء في الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ابن كثير رحمه الله فقوله تعالى قد أ ف ل ح المؤمنون قال أ ي قد فازوا وسعدوا وحصلوا, وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بهذه ا ل أ و ص ا ف أ ي ا ل م ذ ك و ر ة في أ و ل ا ل س و ر ة قد أ ف ل ح المؤمنون قد فاز المؤمنون وسعدوا وحصلوا على الفلاح وقد حرفوا تحقيق فالله يحقق ويؤكد فلاحهم الذين هم في صلاتهم خاشعون قال علي بن ابي ط ل ح ة عن ابن عباس رضي الله عنه خاشعون خائفون ساكنون وكذا روي عن مجاهد و الحسن و ق ت ا د ة و الزهري وعن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب وكذا قال إ ب ر ا ه ي م النخاعي يعني قال علي بن أ ب ي طالب الخشوع خشوع القلب و قال ابن عباس خاشعون خائفون ساك ساك ساكنون أ ي اعضاءهم س ا ك ن ة و قال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم ف أ ض و ا بذلك أ ب ص ا ر ه م و خفضوا الجناح و قال محمد بن سيرين كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم يرفعون أ ب ص ا ر ه م إ ل ى السماء في ا ل ص ل ا ة فلما نزلت هذه ا ل آ ي ة قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أ ب ص ا ر ه م إ ل ى موضع سجودهم و قال محمد بن سيرين و كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه وكانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه ف إ ن كان قد اعتاد النظر فليغمض رواه ابن جرير وابن أ ب ي ح ا ت م يعني عن محمد بن سيرين ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن ابي رباح أ ي ض ا مرسلا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه ا ل آ ي ة لكنه قال مرسلا والمرسل من قسم الضعيف و من كتاب ا ل نساء أ ه ل ا ل ج ن ة حور عين و آ د م ي ا ت لا نزال في الفصل الثاني و في الحديث الرابع عن أ ن س ا بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم إ ن الحور في ا ل ج ن ة ي ت ع ن ي ن يقولنا نحن الحور الحسان هدينا ل أ ز و ا ج كرام أ خ ر ج ه البخاري في التاريخ الكبير وابن أ ب ي داود في البعث والنشور والطبراني في ا ل أ و س ط وفي الصغير وسماويه كما في ا ل س ل س ل ة الصحيحه و صحها ل ش ي خ الالباني رحمه الله في صحيح الجامع وهذا الحديث مع ما في الباب من أ ح ا د ي ث في اثبات الغناء في الجنه غناء الحور العين يغنين ل أ ز و ا ج ه ن بالكلمات ا ل ط ي ب ة مثل هذا الكلام و نحوه نحن الحور ا ل ح س ا ن هدينا ل أ ز و ا ج كرام ب أ ل ف ا ظ ع ذ ب ة و يكون ز ي ا د ة في نعيم أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن الله أ ح ل لهم في ا ل ج ن ة الغنى الذي كان حراما عليهم في الدنيا أ ح ل ه لهم في ا ل ج ن ة و أ ح ل لهم الحرير و الذهب و الخمر كانت م ح ر م ة في الدنيا ف أ ح ل ه ا لهم في ا ل آ خ ر ة في ا ل ج ن ة و كان في الدنيا يحرم على الرجل أ ن يتزوج في ان واحد أ ك ث ر من أ ر ب ع زوجات و في ا ل ج ن ة بعضهم عنده إ ث ن ت ا ن و سبعون ز و ج ة معنى أ ح ل ه لهم من فضله سبحانه و كرمه فيها ما لا عين رات و لا أ ذ ن سمعت و لا خطر على قلب بشر و من حسن جمال نساء اهل ا ل ج ن ة أ ن ه ن ادخلن ا ل ف ر ح ة و السرور في قلوب أ ز و ا ج ه ن بمثل هذه الكلمات ا ل ع ذ ب ة فنسال الله ا ل ج ن ة و نعوذ به من النار و نعوذ بالله من من الفتن فتن الدنيا ما ظهر منها و ما بطن والحديث الخامس عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أ ن ف ض ي إ ل ى نسائنا في ا ل ج ن ة قال إ ي والذي نفسي بيده إ ن الرجل ليفضي في اليوم ا ل و ا ق د إ ل ى م ئ ة عذراء أ خ ر ج ه الحافظ البزار في مسنده كما في كشف ا ل أ س ت ا ر وصح ه الشيخ مقبل الوادي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين وفي الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين و ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة الصحيحه لو يقدم طيب الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ي ع ن يجعل سهم تقديم وتاخير معناه صحح الشيخان الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي و الشيخ مقبل ر ح م ة الله عليهما و هو عند البزار فظاهر التخريج أ ن ه ما أ خ ر ج ه إ ل ا البزار فيكون من زوائد البزار على الكتب ا ل س ت ة و لهذا استخرجه الهيثمي في كتابه كشف ا ل أ س ت ا ر هذا الكتاب كشف ا ل أ س ت ا ر عن زوائد البزار على الكتب ا ل س ت ة أ ي ا ل أ م ه ا ت السته يقع في أ ر ب ع ه مجلدات كلها أ ح ا د ي ث ز ا ئ د ة عند البزار لم تذكر في ا ل أ م ه ا ت السته مما يدل على أ ه م ي ة هذا الكتاب الذي هو مسند البزار ف أ ن ه كتاب عظيم فيه من الزوائد ما ليس في غيره صحابي الحديث أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه الملقب بحافظ ا ل ص ح ا ب ة حفظ ا من ا ل أ ح ا د ي ث أ ك ث ر من أ ي صحابي جزاه الله خيرا صحابي يعتبر من أهل اليمن. هو هو أبو موسى حجر من, من اهل اليمن هو أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي و واهل بن حجر الحضرني و مجموعه من من ا ل ص ح ا ب ة من أ ه ل اليمن أ ع د ا ء ا ل س ن ة يطعنون فيه يعني ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة هي مسامير في أ ع ي ن المبتدعه اي كلما قال المبتدع شيئا ت أ ت ي ا ل أ د ل ة تطعن في رؤوسهم في أ ع ي ن ه م فيتضايقون فما يطعن في أ ب ي ه ر ي ر ة إ ل ا مبتدع ضال ابو ه ر ي ر ة رضي الله عنه من حفاظ ا ل ص ح ا ب ة و من علماء ا ل ص ح ا ب ة والله سبحانه وتعالى سخره لذلك في ثلاث سنوات حفظ ما لم يحفظه غيره جاء من اليمن إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة في غ ز ب ة خيبر ولازم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ملازمه في هذه الثلاث سنوات ت ا م ة حتى أ ن ه ينسى نفسه و ينسى بطنه و ربما خر في ا ل أ ر ض من الجوع يحفظه كان يحفظ لا ذاك عبد الله بن ع م ر الذي كان يكتب عبد الله بن ع م ر يكتب و أ ب و ه ر ي ر ة يحفظ بدون ما يكتب حفظا و مع ذلك عبد الله بن عمرو هو الذي يكتب لم, لم يحفظ أ و لم يكتب و لم يجمع من ا ل أ ح ا د ي ث كما جمع أ ب و ه ر ي ر ة أ ب و ه ر ي ر ة ابى الله منه و دعا له الرسول بالحفظ عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و مره قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من يفرش رداءه أ ج ل س عليه و احدثكم ف إ ذ ا قمت ضمه إ ل ى صدره فلا ينسى منه شيء فعل هذا أ ب و ه ر ي ر ة جلس الرسول على ردائه و حدث أ ص ح ا ب ه ولما انتهى ضم ا ل ر إلى ب ع ض وضمه إ ل ى صدر أ ب ي ه ر ي ر ة فما نسي منه شيء ما شاء الله ما شاء الله ف أ ب و ه ر ي ر ة هنا يقول قيل يا رسول الله أ ن ف ض ي إ ل ى نسائنا في ا ل ج ن ة يعني الجماع فهو كنايه عن الجماعه يعني س أ ل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة هذا الرجل في ا ل ج ن ة ي أ ت ي زوجته يجامعها فقال إ ي والذي نفسي بيده أ ي نعم إ ن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إ ل ى م ئ ة عذراء يعني إ ل ى م ئ ة ذكر كيف عندك ان افضي في السؤال التشكيل طيب تعدل شان يتشكل الفم ا س ك ن ة و النون م ض م و م ة و ا ل ف ت ح ة و ا ل ه م ز ة م ف ت و ح ة في اليوم الواحد إ ل ى م ئ ة يعني الله يعطيهم ا ل ق و ة و ا ل ص ح ة و النشاط و كلما جامع تعود بكرا ك أ ن ه لم يمسها فالمؤمنون ب أ م س ا ل ح ا ج ة في الدنيا إ ل ى الصبر إ ل ى الصبر على دينهم و الثبات و طلب العلم مما يعينهم على الصبر و الثبات طلب العلم ف الجلوس مثل هذه الحلقات ا ل ع ل م ي ة ا ل ن ا ف ع ة يساعدهم على الثبات على دينهم الابتعاد عن أ ه ل الشر واصحاب البدع و ا ل أ ه و ا ء و أ ك د هذا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بالقسم و هو الصادق المصدوق و إ ن لم يقسم إ ي ه و الذي نفسي بيده فنفوسنا جميعا بيد الله سبحانه و تعالى و قلوبنا أ ي ض ا بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع ه يقلبها كيف يشاء و نواصينا بيده و نحن عبيده و بنو عبيده و بنو إ ي م ا ئ ه ن س أ ل الله أ ن يوفقنا لعبادته و لطاعته و لمحبته حتى نموت على ذلك الله أ ك ب ر الله اكبر, أكبر. لذ لهم في مطاعمهم وفي مشاربهم وفي ملابسهم وفي كلامهم وفي أ س م ا ع ه م وفي أ ب ص ا ر ه م وفي جماعهم وفي كل حياتهم في ل ذ ة هو هناك ما في كما في الدنيا ليل ونهار لكن جاء في بعض الروايات أ ن ه م يعرفون الليل ب إ س د ا ل الستائر قيل له هم في بهاء وفي نور أ ي قال ل حمد لما قال في اليوم الواحد هل عندهم يوم وليل هو هذا ما عندهم مثل الدنيا يوم وليل نهار وليل لكن يعرفون الليل ب اذا اشد ل الستائر اين أي هل لهم أ و ل ا د هذه ا ل م س أ ل ة ذكرها ابن القيم ر ح م ة الله عليه في نعم في حائدي ا ل أ ر و ا ح يقول مذكور في الكتاب س ي أ ت ي ك إ ن شاء الله اي نعم